والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفاً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 ما ساجدوه وقام إما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه.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 وَأَنَا بُؤْئِنَ لِلَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادًا الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ أفمن حطَّ عليه كلمة العذاب أَفَأَتَتُعِظُ مَنْ فِي النَّارِ؟ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبَنِيَةٌ تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد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 ثم يهيج فتره مصحر ثم يجعله حطاما إن في ذلك ذكر لأولي الألباب أَفَمَا شَرَحَ اللَّهُ صَدَرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَانُورٌ مِن رَبِّهِ فَوَيْلُ الْلَّقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِن ذِكْرِ اللَّهِ أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، مثانية قشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله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 أم تتخذون دون الله شفاعا؟ قل أَوَلَوْكَ لَا يَمْلِكُونَ شَيْئاً وَلَا يَعْقِلُونَ قُل لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعاً لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Maka kepadanya kamu akan kembali. Dan apabila Allah menyebut Dia, hati orang-orang yang tidak beriman akan berhenti. Dan apabila Allah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 هَذَا قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ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 ان الله يغفر الذنوب جميعا ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وانب الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب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 مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا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 بلى قد جاءتك اياتي فكذبت بها بلى قد جاءتك اياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامه ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مس أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم سوء ولا هم يحزنون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 أَدْعُو أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إلَيْكَ وَإلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ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 Subhanahu wa taala amma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 وَجِئَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حتى إذا جاءواها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسلا ألم يأتكم رسلا منكم يتلون عليكم آيات ربكم ويذرونكم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 فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون kepada mereka, para yang ter heaven entender it dan sangat mengharapkan